<سؤال> نحمده ونستعينه ونستغفره ونعقب الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مؤمن له ومن يهده الله تعالى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إلا شريك لك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم وسد وبارك عليه وعلى غيانه وأصحابه وعنى من سلك طريقه ونهد نهده بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الأحباب أسوفه نفسي بتقوى الله يا عز وجل حيث عمرنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتوا حتى يأتي أمر الله وإياكم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما واتقوا الله لتساءلون بهي والأرحام إن الله كان عليكم رقيقا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سوفا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سوفا يصلح لكم ما ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما, ما بعد فإنا اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر القرائر محدثاتها وكن لا محدثاتا بتعثت وكن لا بدعاتا للال بكن ضلاله الفنار ما كنا كفا صير اما كف وامها وان ما تعدون وما امنتم بمعتزين ايها الاخوة الاحباب يقول الحق تباركاته على في كتابه الكريم واوصي بعهد اوصي عهدكم وان يا ويقول سبحانه فاذكروا الذين ارتقوا لا ولا تفقهون ويقول جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ويقول سبحانه للذين أحسن الحسن وزيادة ولا يرحق وجوههم قطر ولا لا Âike, أصحاب الجنة, هم فيها خالقون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم رئلة ما لهم من الله آصم كأنما أشيت وجوههم قطع من الليل أُملمان اِيكَ سَحَامُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ويقول جل وعلا ومكر ومكر الله والله خير الماكين ويقول سبحانه إن المنافقين يخاذعون الله وهو خادعهم ويقول جل وعلا إله ما في السعوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما يحيلوا ويجزئ الذئين أحسنوا أحسن بالحسن آيات كثيرة. كثيرة. كثيرة في كتاب كتير. الله عز وجل, وجل, وجل. وأحاديث, وأحاديث فأذكوها وأسردها على أسعكم على تبين أن الجساء من جنس العمل, العمل. العمل. فكما تدين تدان عز وجل يكون الله له وكما احسن يحسن الله اليه ليه ليه ليه ليه ومن مكر مكر به ومن خادع خدع فالجزاء من جلس العمل كذلك من ظلم سيظلم وسينتقم الله عز وجل منه لقلبت نظرك في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت آيات كثيرة تحول وتدور حول هذا المعنى وكذلك في سنة النفيه صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي فريرق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ومن فرج عن مسلم كوبة من كربات الدنيا فرج الله عليه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستراه الله يوم القيامة ومن يسّر على معسرٍ يسّر الله عليه ومجتمع قرمٌ في بيتٍ بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه أينهم إلا نزلت عليهم السكئنة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ وثبت أيضاً في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أو قال إن الرحم شجنه من الرحمن قال الله من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومعنى شجنه الشجن في الأصل ماخوذ من الأشجال <تضحك> أي فروع الأشجار <تضحك> المتشابكة فإنه يبين أن الرحم والأرهام كغصون الأشجار المتشابكة <تضحك> من قطعها قطعه الله ومن وصالح وصالحه الله الى غير ذلك <تصفيق> من الاحادي فالجساق <تصفيق> من جنس العمل فكما تكون يا عبد الله يكون الله عز وجل لك ان احسنت احسن الله اليه وان اسأت جزيت بما اسأت ان عاجلا أو آجلا ذكر الله عز وجل لنا قصصاً في كتابه منها قصة قارون ومنها قصة أصحاب السب فالله عز وجل يقول إن قارون كان من قوم أوثى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوس ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومة لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغف ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحصى الله عليه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين نصائح لعلها تنفعه لكنه لم ينتفع بها قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أحلك من قبله من القؤون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون إلى آخر الآيات فكان نهاية ذلك قال الله عز وجل, وجل فخسفت به وبداره فيه الارض, الارض, الأرض فما كان له من فئة ينصرونه دون من دون الله, الله, الله وما كان من, من المنتصفين جساء الوثاقة جساء وثاقة ما تكبر على الله عز وجل, عز وجل و جل و جل ولم يحفظ, يحفظ نعم الله يحفظ عليه, عليه, عليه ولم يحسن لا مع الله مع خالقه ولا مع الناس فكان جزاؤه الهلاك كذلك النمرود بن كنعان أهلكه الله عز وجل ببعوضة بذباب لما تكبر على الله عز وجل وحجه إبراهيم عليه السلام, السلام. وكانت, وكانت مناظرة صرف صرف صرف صرف صرف فقال صرف إبراهيم صرف إن ربي الذي يحيي ويميه ويمي. قال أنا أحيي وأميه بمعنى أنه إذا جاء له رجلان فيضرب علو أحدهما ويترك الآخر فقال له إبراهيم عليه السلام إنك ما فعلت شيئا إنك قتلت نفسا وأبقيت من كان حيا حيا ثم أراد أن يأتي بأمر آخر. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبوذت الذي كفر. فلما موهد ورأى انه قد خسر شاط غضبه. فامر بابراهيم عليه السلام ان يحرره. والقصة لها مواقف, مواقف أخر, أخر. أخر. أخر. في كتاب الله عز وجل, عز وجل. جل. كتكسير الأسلام وغير الله ذلك الله. في نهايتها جل. أنه جل. أمر به جل. أن يحر. حر. حر. حر. حر. حر. فكان, فكان الجزاء, الجزاء من الله عز وجل, عز وجل. عز وجل. قلنا جل. يا نار كوني بردا وسلاما مدن. على مدن. إبراهيم عز وجل. عز وجل. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخساء فالجزاء من جنس العمل ثم صلت الله عز وجل على النمرود بعوضة تدخل من من فتستقر في رأسه فكان لا يهدأ له بال حتى يضرب بالنعاد على أم في رأسه لتسكن البعوب أو باعو تسكن باعو الزبان باعو باعو باعو فجاء الضربة طائشة قتلته وأهلكه الله عز وجل, عز وجل, عز وجل فالجزاء من جنس العمل ثم قص الله عز وجل قصصاً أخرى في كتابه منها قصة أصحاب السبب كما قال سبحانه. حانة حانة وسألهم سبحانة عن القرية التي كانت, كانت حاضرة الذحر. اجي اعدون في السبت. اج تاتيهم حيتانهم سبت يوم سبتهم. سبت واعة. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك أبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مذلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون فكان الأمر من الله عز وجل بعد ذلك فأنجينا الذين ينحونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون قصة أصحاب السب كانت على سبيل الابتحان والابتلاء لبني إسرائيل فالله عز وجل هم وما صيدا السمة سمت سمت يوم يصف السمة, السمة, السمة ويصيدون طوال الاسبوع, يولا الاسبوع يولا يولا يولا يولا فكان من اختبار الله عز وجل لهم, لهم, لهم, لهم انه اذا كان يوم السبت جاءت الحتام وجاءت الاسمات شرعا اي ظاهرة طافية كثيرا على سطحنا. سطح كأن مياه لا ترى من كثرة الاسفاس ومن كثرة, كثرة الحيتام. فاذا كان يوم الاحد لا يجدون يوم يوم شيئا. يوم الماء صافية. وبقية ايام الاسبوع كذلك. وظلوا على ذلك زمانا. ليختبرهم الله عز وجل من سيصدق? ومن سيثبت على الحق? ومن سيزير? ومن تستدعيه الاحباء? ونفسه الامارة بالسوء? وفوق كل ذلك تيطانه? فلما طال به انقسقوا الى ثلاثة فرق. فرق. فرقة فرقة اعتادت, اعتادت, اعتادت, اعتادت وانتهك تحمل الله عز وجل, عز وجل. عز وجل. فصنعوا الحياة من, من اجل ان ياخذون الاسماك والحيتام فنصبوا الشباب وجعلوا المصاعي في يوم الجمعة وفحروا خنادخ بجوار البهر حتى إذا علت الأقوات وجاءت الحيتان زرفتها الأقوات في هذه الخنادخ وكذلك تتعلق الحيتان بالشبات ثم لا يأخذون منها شيئا يوم السبت فإذا كان يوم الأحد ظلت هذه الحيتان في, في هذه الأماكن العميق ومتعلقة بالشباك فيأخذونها يوم الأطفال حيلة حيلة فلما رأى أهل الإيمان أحل والتقوى, والتقوى ما يفعلونه وأن هذا انتهاه لحرمات الله عز وجل وحيال المحرمة. فوعظوه. امتهوا عن هذا والتقطاه. فمن تهوا. قالوا ما فعلنا شيئا يوم السبت. وقالوا بداية مصنعه بعض احمي السوق. ثم لما ذهبوا الى بيوتهم وشعوا اسمات. فاحة الرائحة. فعلم الجيران والجيران حتى انتشر وتكاثر. فوعدوا الناس طائفة منهم. وقفت عند امر الله عز وجل وما تعدت في الأودة. فانكرت عليها طائفة اخرى صامت. وسكت. ما قالت شيئا. الا هذه الكلمة. كلمة. كلمة, كلمة لأحل آه الايمان واهل التقوى آه الذين آه وقفوا آه عند الحد. آه الحد آه وهم يعظون اهل السوء. سوء, سوء. قالوا سوء لما تعظون قوما لله مغلقه. او معذبهم عذابا شديدا. تعدوا حدو بالله سيعذبهم الله. اما عاجلا او اجلا. خلصاً رهم فردوا عليه قالوا معذرةً <تصفيق> إلى ربكم ولعلهم يتقون حتى نعذر أمام الله عز وجل ولعلهم يتقون كلمة تنفعهم مرة فنحن لا ندري متى تختح القلوب لعلها, لعلها تفتح بكلمة لا يلقي لها الرجل بانا لها بانا بانا فيكون في لها, لها أثر في, في, في الناس فلما الناس كان, كان ذلك, ذلك وهم وهم الله, الله عز وجل نجى أهل الصلاة وأهل الاستقام قيل انهم كانوا فرقتين. وان بعضهم قال لبعض ذلك لما قوما لله مهلكون. لكن الصحيح انهم ثلاثة كما ذكر. وهذا رأيهم جنور في ذلك. فلما جاء الله عز وجل نجى من صمت ولم يخوت. وَكَذَلِكَ نَجَّى مَنْ قَالَ اتَّقِ اللَّهِ فِرْقَتَيْنَ نَجَتَا وَفِرْقَهَ أَحْلَكَهَ اللَّهُ عَسَّ وَجَلُّ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ لما استفحل الامر في هذه القرية قل ان هذه القرية تدعى ايلا وكانت بشاطئ البحر جاء اهل الايمان واهل الاستقامة واحل السكوت الذين صمتوا قالوا لان خالد هؤلاء من اجل ان يصيبنا ما اصابهم. لابد ان يكون بيننا وبينهم حاجز لهذه القرية. فجعلوا حاجزا في القرية. قسم فيه اهل السوء الذين اجترأوا على الله عز وجل. وقسم فيه اهل الاستقامة. وجعلوا لكل واحد منهم كل قسم ذات. يخيون منه. ففي ذات يوم. يوم. خرج أهل الاستقامة والإيمان فلم يخرج أهل السنة ما ظهر لهم حص ولا خبر فقالوا نريد أن نعلم أمره لعله هو أمر حدث فتسلقوا الجدران ونظروا إليهم فإذا بهم قرادة وخنازية, وخنازية مسخه الله عز وجل. قيل مسخ الشباب واهم القوة. قربه. ومسخ الكبار والشريخ خنازير. فلما تسلقوا الجدران وكانوا بينهم لم يعرفوا منهم احد. لكن أعرفت القردة أن سابها من الإنس فكان يأتي القرد إليه ويشق شيابه ويبكي بكاء شديد فيقولون لهم أن نعذ قردكم نذكركم بالله عز وجل, وجل, وجل, وجل, وجل, وجل, وجل, وجل. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى فلما عتوا عن أمر ربهم قلنا له كنوا قردة خاسئين فالجزاء من جنس العمل أيها الأحباه يونس عليه السلام لما خرج مراضبا من قومه خرجوا غاضباً مما دعاه الله عز وجل, وجل فأبوا عليه, عليه, عليه فخرجاً بينهم, بينهم وعلم أن سخط الله عز وجل سيحب بهم إن لم يتوبوا ويرجعوا الله إلى الله, الله فلما ركب البحر, البحر وساهى جاء على قرعه وهو من اجل ان تخفف كان من المضحين وسقطت, وسقطت القرعه عليه فسم الله على السوا جل له حوتا يبتلع لكن قال له هو ليس لك برزق فأمره أن لا يأكل له لحماً ولا يحشع له عظمًا فصار في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة بطن الحوث وظلمة البطن فلما كان في البحر سمع تسبيح حيطان البحر وحيوانات البحر فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونتيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قال هذا كما ثبت ذلك في كتب السير والتفاسيل وغيرها. يرى انه لهم ما كان في بطن حوت. وسبح الله عز وجل لا اله الا, إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قالت من ملائكة. اي رب اي او يا ربنا ربي. صوت معروف بلاد غريبة <تصفح> هذا الصوت <سؤال> نعرفه سمعناه قبل ذلك لكن في بلاد غريبة لا نعلقين هو فقال الله عز وجل وانا تعلقون صوت من هذا اما تعرفونه قالوا, قالوا لا قال صوت عبد يونس قالوا عابد الذي لا يزال يرفع لك منه كل يوم عملا متقبلا ودعاء مستجابا قال أعمق أعمق يا ربنا اما ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتدنيه في, فدنديه في كام الله عز وجل الحوت فلفظه على ظهر البار الشاهد أنه صوت, صوت يرفع له كل يوم عمل متقبل وبعوة مستجابة عمل فالح فكان الجزاء من جنس العمل فامر الله عز وجل به فانجاه. وامر الحوت ان يرسضه على البحر. على, على البر. هكذا ايها الاحباد. وفي هذا الامر يقول ابو خريرة رضي الله عنه. اذا كان الرجل دعاء الرخاء. فإذا وقع في شدة فدعا استجاب الله له إذا كان دحاء في الرخاء في وقت الرخاء في وقت اليس كان طائعا لله عز وجل فإذا وقع في شدة فدعا الله عز وجل استجاب الله له وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة في الله, الله في الله الرخاء. يعرفك في, في الشد. ذكر الراجب عليه رحمة عليه الله. الله. في كتابه جامع في العلوم والحكم. والحكم. عند شرح حكم. هذا الحديث. ذكر, ذكر رجلا من السلف. وقد بلغ من العمر عديحية. شاخة, شاخة, شاخة الاسلام. لكنه ما زال بصحة جيدة. وقوه. فقفز قفزة قوية. لا يقفزها شاء. فأتب فيها. اتفعل هذا. وانت رجلا كبيرا. فقال يا هذا. هذه الجوارح حفظناها عن المعاصي في فحافظها الله وسط علينا وسط في الكبر فالجزاء من جمس العمل بشر الحاف وما أدرك ما بشر أعلم أن كثيرا لا يعرف بشر بشرب الحارس ويلقع ببشر الحاف كان بشر الحارس يلهن على الاهلي فذات يقول كان في كان قصره فمر رجل, رجل فمر رجل صالح على باب القصر فوجد اثاثه موسيقى والدفوف فطرق الباب, الباب. فخرج الجالية بشير فقال لا هذا الرجل الصالح بيت من قالت اما تعرف بيت بشير بن حال فقال لها هل لنا ان هو حر قال اعلم انه حر لو كان عبدا ما فعل ما فعل, فعل. ثم تركها أوه فسمع به أوه هذا الحديث فلما رجعت الفجارية سألها من الذي خاطبك بالباب قالت رجل قال لي كذا وقلت له كذا فوقعت في قلب اشنب فخرج. خرج إلى, خرج. الى اين ذهب? الى اي وجهة? فخرج وراء, وراء. حافية. لما اشارت الجارية سهبش الى الوجهة التي صار اليها. فلما لحقه قال يا حاج انت الذي وخفت على باب القصر الان وكلمت الجارية? قال نعم. قال أعد علي ما قل قال سألتها بيت من هارل قالت بشر ابن الحارل قلت حرًا أم قالت حر, حر فقلت لها أعلم أنه هو لو كان عبد لا فعل, فعل ما فعل فلما سمع بشر عن ذلك مره وجهه في التراب فلطل وقال فلطل بلعب, عدد بلعب, عدد بلعب, عدد بلعب بلعب بلعب وتاب بثوه وأبى أن يلبس نعلم في قدمي فكان يسأل بذلك لماذا لا تلبس نعلم بذلك بثنين درهم فكان يقول إن الحفاء او قال ان ربي صالحني على الحفى وانا حفى فلا اريد ان اغير حيئة صالحني مولايا عليها بشر ابن الحارث كان رجلا عيارا عيارا ان يعمل للناس بالموازين يزل له ويكيل فذات يات يمشي فوجد كرطاسا على الأرض وقد أصابه غبار الأرض وقيل أنه وجده في حمام فرفعه فإذا به بسم الله الرحمن الرحيم فقال بسم الله الرحمن الرحيم على هذه الورقة الملقاة فازال ما عليها من القذاة ووضعها في جيبه. وكان معه برحمان. فاشترى بهما غالية غالية قوة من السلم. وطيب اسم الله عز وجل ثم وضعه في شق حائر فرأى في نوبه قائلا يقول له طيبت اسمنا ورفعت اسمنا وطيبته سنطيب اسمك في العالمين ونعلي ونعل ذكرت في العالمين وكان ما كان فطار <تصفيق> أمر بشرق الحارف لبين الناس؟, الناس يعرفه العلماء والزحاد ما هو بشرق الحارف بشيء فعله فالجزاء من جنس العمل فكما تكون لله عز وجل يقول الله لك أقول قولي هذا وأستغفظ الله حضير فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۚ وَأَخْلَدَهُمْ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَاشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ رشدا لنا سيدينا واضعنا وقائدا وقدوتنا ومخرجا لنا من ظلماته النور باذن ربك الى صراط العزيز الحميد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك طريقه ونحج نهدهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقرواه فالكنظر نفس ما قدمت لغدا واتقطا ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا واه كما انساهم انفسهم أولئك هم لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم فائزون ايها الاخوه الاحباب يسمعون عن زنيرة زنيرة صحابية من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت آمة. كانت آمة رومية. وكانت عند سيدها من قريش أو عند سيدتها من قريش على اختلاف اللوايات لكنها أسلمت وأنابت الله عز وجل, عز وجل فلما علم سيدها بذلك أو علمت سيدتها بذلك عذبها أو عذبتها عذاباً شديداً حتى أمرت الصبيان أن يضربوها على رأسها حتى فقدت بصارها. وعمية. وقيل انها لما دخلت في الاسلام اختبرها الله عز وجل وابتلاها فعمية. فقالوا اي قال بعد قريش اعمدها وقيل إنها فقد اغبصرها بسبب ما تعذب به على رأسه فكانت سيدتها تريد أن تستهزئ به وأن تنال منه فإذا طلبت مياه لتشرب قالت لها المياه أمامك خذيها وهي لا ترى شيئا تريد أن تتشفى منها. منها فلما, فلما تقول لها إنني لا أرى, لا أرى. تقول, تقول ادعي ادعي ربك أن يرجى عليك بصر, عليك بصر. عليك فلما, فلما أصابها ذلك دعت ربها فرد دالك عليها بصرها ثم جعل لهذه التي كانت تعذبها. وصنع الله بها ما صنع بالامرود. ادخل في خيش لها فدخلت الى رأسها فكان لا يهدأ لها بال. حتى تضرب على رأسها. سيها. سيها. سيها. فكان يضربها الصفيان والجواري والإماء على رأسها. حتى فقدت بصرها. فنجيت النيرة ورب الله عليها بصرها. واهنكا. عدوها. بما كانت به والجزاء من جنس العمل والله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ذكر الله عز وجل هذه الآية بعدما ذكر أحد وما يصيبهم وأنهم في النار يطوفون بينها وبين حميم آن وأنهم يعرفون بسيماهم فيوخذوا بالنوص والأقلام ثم ذكر أهل الإيمان وأهل الجنة بأنهم على سرور المتقابلين وعيناء تجريان وجعل لهم جنات فيها فاكهة ونخم ورمان متكين على قوش بطائنها وجمى الجنتين دان ولهم حور مقصورات في الخيام قال بعدها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يقول لقرطبي عليه رحمة الله في قوله هل فهل تفيد قد. قد. قد. قد. وهو حرف التحقيق أي قد, قد أعد, أعد الله الدحكير. لهم الإحسان بإحسانهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أي قد أتى عليه هذا ليس استفهاما إنما هو بمعنى قد وهو حق تحقيق وإثبات فقوله تعالى هل جزاء الإحسان إن إلا الإحسان معناه تحقق فكن محسنا يا عبد الله مع ربك ومع الناس وقالوا بل بمعنى العلم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي اعلم يا عبد الله أنه لا يكون إحسانا منه من من إلا ويقابله إحسانا من الله عز وجل, عز وجل. فاذكروني أذكركم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفس ومن ذكرني في ملائم ذكرته في ملائم خير منه ومن تقرب إلي شفرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هل ولا فاعلم أن الإحسان يقابله الإحسان كقوله تعالى حاكيا عن أصحاب الجنة ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا? فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا? قالوا بلى. فهل هنا هنا ليست استفهامين? انما هي فعلا ان الله عز وجل ولا ولا ولا ولا جعل لكم الوعد الذي وعدكم به او اوعدكم به ان خيرا فخير وشررا فشر الى غير ذلك من المعاني وللحديث صله ان شاء الله عز وجل اسال الله عز وجل, الله عز وجل ان يتقبلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين التائبين العابدين المحمدين السائحين اللهم لا تجعلنا ذنبا ان غفرت ولا سي يا كان الا غفرتها ولا كربا الا فرجتها ولا حالما الا نفذتها ولا فقيرا الا اغنيتها ولا ميت الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا حفظته ولا دعانا الا اجبت ولا صاحب حاجه انكفيها ربا ولا ناقصها صلاح إلا قويتها ويسرتها بجودك وفضلك يا رب العالمين اللهم اته نفوس تقواها وزكيها أنت خير من زكاها انت وليها ونولاها اللهم اغفر لنا حزنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك أننا وأقلص